طيب، قاعدهم. طالع شن. قال الفصل الثالث عشر: ثمرات الإيمان بالأسباب والصفات، والإيمان بالأسباب والصفات مقتض للأثاري في العبادة والدين كافتضائها للأثاري في الخلق والتكوين، والإيمان بها على وجه الصعيد يُظهر من العبودية، فعلم العبد لجلال الله وعظمته وقوته يُظهر عبودية الخضوع واللابذ والخشوع والاستقامة. وعلمه بسمع وبصر وإحاطته تعالى يثمر عبودية حفظ اللسان والجوالح وخطرات القلب والحياة وعلمه بغناه وكرمه وإحسانه ورحمته تعالى يثمر عبودية الرجاء والنوع من عبودية الضائم والباطل وعلمه بصفات لحيته وأملي ونهي يثمر عبودية المحبة الخالصة. والشوق الى لقائي والانسه بي والمنافسه في قربي والتودد إليه بطاعته واللهج ذكري والفرار إليه ثم انه لا يناسب ثم إنه لا يناسب ربه في صفات اولوهيته فلا يحكم إلا بما شاء الله ولا يتحاكم الا الى ما زال الله ولا يحرم إلا ولا يحرم ما حل الله ولا يحل ما حرم الله وكل ما يحبه الله فهو من اثار اسمائه وصفاته وموجبها وكل ما يبغضه, كل ما يبغضه الله فو مما يضادها وينفيها نعم هذا فصل في ثمرات الإيمان بالأسوار والصفات قال مؤلف الإيمان بالأسوار والصفات مقصد لأثاره في العبادة والدين كاقتضائها لأثارها في الخلق والتكوين يقول لأمم الأسوار والصفات يقتضي أثرها في العبادة والدين مثلا من اسماء الله الكريم يقتضي أثره في العبادة ان تكون كريمة خلاص من الله المحسن يقتضي أثرها في العبادة في الدين أن تكون محسن الإيمان وبالأسماء والصفات مقتضي آثاره في العبد كاقتضائها لآثارها في الخلق والتكوين يعني هي أسماء الله لها آثار في العبادة والدين هذا من المخلوق ها؟ مثل الكريم والمحسن يقتضي اثره في المخلوق ان يكون وحسنا محسنا كريم لكن اقتضاها اثره الخلق والتكوين اهم مثالك يمكن قد نقول مثلا اسم الله الخالق هذا يقتضي اثرها يقتضي اثره في الخلق والتكوين انه تعالى خالق الاشياء فالايمان بسم الله الخالق يقتضي اثرها في الخلق والتكوين ان الله هو الخالق ومن خالق جميع المخلوقات الله هو خالق كل شيء كما أن اسم الكريم والمحسن يقتضي أثرة في العبادة والدين، وأنه وأن الموسى جاهد نفسه في في الإحسان على الاحسان والكرم، وكذلك اسم الله الخالق يقتضي اثره في الخلق والتكوين اسم الله الرازق الرزاق يقتضي اثره في الرزق. طيب والإيمان بها على وجه الصحيح يثور رواع من العبودية، الإيمان بأسماء الله وصفاته على يثور من العبودية. بذكر والدخل علم العبد بجلال الله وعظمه وقوته يثمر عبوديه الخضوع والانابه والخشوع والاستقام لله علم الله علم العبد بسمعه وبصره وهو يحفظ تعالى بسم العبوديه حفظ اللسان والجوارح وخطرة القلب والحياة بسم الحياء تعالى ان الله يسمع كلامك وسر كلامك بسم الحياة بسم حفظ اللسان علمه بغناه وكرمه وإحسانه ورحمه تعالى يثمر العبوديه ايش الرجاء تعلم أن الله اذا علمت الله كريم وانه محسن وأنه رحيم يثبت عوده الرجاء وانواعا من عوده الله الباطن علمه بالصفات الهيته وامره ونهيه تعلم أن الله تعالى هو الاله هو الامر والناهي له الامر, الخلق... الأمر والنهي يثبت عوده المحبه الخالصه لله والشوق الى لقاه والانس والمنافسة في قربه والتود إليه بطاعته واللهج بذكره والفراد ثم أنه لا ينازع في ربه في صفات الألهيث هذا معلوم من نازع الله في صفات الألهيث كفر ثم أنه لا ينازع ربه في صفات الألهي فلا يحكم إلى بما أنزل الله ولا تحكم إلا إلى ما أنزل الله ولا يحرم ما حر الله ولا يحل ما حر الله وكل ما يحبه الله فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها نعم من اسماء اسم الاله من اساله انه هو المعبود والله تعالى يحب من عباده ان يعبدوه ويخسر عباده كل ما يحب الله هو من اساله وصفاته وموجب يعني ثمره من وكل ما يبغضه الله فهو من ما يضادها وينافيها ما يبغضه الله هو ما يضاد اسماء وصفاته فالشرك هذا ما يبغضه الله هو ما يضاد اسماء الله وصفاته طيب نعم قال الفصل الرابع عشر افراد الله تعالى بصبات سبات الالوهيه قال الالوهيه نسبه للاله المعبود المحبوب المرجو المطلوب الذي تذل وتخضع له قلوب فتدفن ان وتسكن إلى قضائه وقدره تعبده وتتوكل عليه واليه تنيب والايمان بالوهيه وإفراد الله بالعباده وحده لا شريك له وفي تفرده تعالى بصبت الإلهية قال الله تعالى وإلهكم إله واحد وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله والعباده تسف جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الطار والأفعال الظاهره والباطلة أداءً بغايه الحب وكماله وخضوعا بغايه الذل وزمانه تعظيما لذاته وحذرا من عقوبته ورجاء في رحمته وإفراده تعالى في العباده هو دين الاسلام وحق الملك العلام وغايه خلق الانام وفيصل التفريقه بين الكفار واهل الإسلام لب دعوة النبين واول خطاب للناس اجمعين وهو العصمة في الدنيا والنجاه في الاخره فهو اول الدين واخره قال تعالى ولقد بعثنا بكل كل امه رسولا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَرِبُ الطَّاغُوتِ نعم هذا الفصل الرابع في أفراد الله تعالى بصفات الألوهية يعني هو الإله صفات الألوهية مثل إيش الإله صفه الألوهية الله الإله الواحد صفات الألوهية الألوهية نسبة للإله المعبود المحبوب المرجوع المطلوب الذي تذل وتخلع له القلوب فتطمئنه بذكره وتسكن إلى قضائه وقدره تعبده وتسكن كول عليه وإله فيه فالإيمان بألوهية الله هو افرض الله بالعباده وحده ولا شك لها العباده هي هي افعال كانت فيها العبد استعبده الله الخوف والرجاء والمحبه والصلاه والصيام والدعاء والافننت وفي تبرز تعالى بالصفات الالهيه قال الله تعالى والهكم اله واحد يعني معبودكم معبود واحد قال تعالى فعلم انه لا اله الا الله العباده اسم جامع لكل حمى حبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال هذا تعريف الشيخ ابن تيميه هو اسم جامع لكل ما يحبه الله والله من الأقوال والأعمال الباطن والظاهر ومن العلمى قال العبادة هي هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد العرفي ما أمر به شرعا مثل أقيم الصلاة آسو الزكاة هذا أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ما العقل مفتد هذا ولا اضطراد العرفي ولا يعني اضطرد به العرف و وتوضيح ذلك كان نقول العبادة هي الأوامر النهي تتعبد بها لله تمثل الأوامر استمروا. هذه العباد والأمر الأوامر نوعان أمر إيجاب مثل أقيم الصلاة أمر استحباب مثل أمر بالشواك على الصلاة تتعبد الله بالسواك وبيقبل الصلاة والنهي نوعان نهي تحريب بما لا تقرب الزين نهي تنزيه مثل نهي عن الحديث بعد صلاة الأشع تتعبد بهذا أو بهذا هذه العباد ففعل الأوامر واجب الله تعبد الله عز وجل يقول عداء بغايه الحب وكماله وخضوعا بغايه الذل وتمامه هذا سبق ان قلنا يعني العباده لها ايش ركنان الركن الاول غايه الحب غايه الحب والركن الثاني غايه الذل غايه الحب والتعظيم وغايه الذل والخضوع كما قال ابن القيم وعباد الرحمن غايه حبه مع ذل هو هما قصبان وعليه مفلق العبادة دائر يدور كعبادة على هذه أمرين غاية الحب وكمانه وخذان عن بغاية ذلي وتنام لذاته وحذر من عقوبته ورجاء في رحمته تعظيما لذاته وجلاء له عظمة وإفراده تعالى بالعبادة أصل دين الإسلام أصل دين الإسلام أن تعبد الله في كل هذا على الصدين وحق الملك العلام وغاية خلق الأنام الغاية من خلق الجن والإس ما هو العباده وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون وفيصل التفرقه بين الكفار والمؤمنين نعم الفاصل بين الكفار والمسلمين هو توحيد والعباده المسلمون يوحدون الله والكفار يشركون مع الله لا الفاصل بينهم ما هو توحيد العباده لب دعوه النبيين اللي هي توحيد العباده واول خطاب الناس خطاب الناس جميعا وهو العصمه في الدنيا والنجاه في الاخره نعم نوحد الله وهو معصوم في الدنيا ونجب. فهو اول الدين واخره اول الدين واخره هو ايش توحيد العباده وهو ظاهره وباطله قال تعالى ولقد بعثنا لكل يوم من أن نعبد الله وسنه نبوك نعم قال والايمان بالروميه متضمن للايمان بالروميه وبالاسماء والصفات العليه وتتضمن شهاده لا اله الا الله افرادا له تعالى بافعاله وتعرف إليه باسماء وصفاته والإخلاص في إفرادي تعالى بالعبادة حبا ورغبة وذلا ورغبة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله يقين برسالته والحب والتوقير لشخصيته والتصديق للخبري والاتباع عن أمره لنهيه وان لا يعبد الله الا بما شرع مع البراءه من البدع ومن كل تقليد ملوم او اتباع لم يشرع مذموم وبالنطق للشهاده انيقارا بمعناها يثبت عقد الاسلام في احكام الدنيا وبلاد الايمان بنوريه افراده تعالى بدعاء العباده والمساله فما لا يقدر عليه الا الله فلا يطلب الا من الله بدء جواندر والطواف والسعي والخض والتوكل والتوكل ونحوها عبادة لا تصرف إلا الى الله لا تصرف الا لله وليس على الأرض وضعه تقصد لعبادة الله بالصلاة بها والذكر والدعاء ونحوها إلا المساجد والمشاعق طيب يقولون الايمان بالالهيه سلاح متضمن الايمان بالربوه كما سبع توحيد الالهيه متضمنه في توحيد الربوه توحيد الربوه مستلزم توحيد الربوه عرفنا معنى التضمن والتلازم ولما بالالوهيه متضمن الايمان بالروبيه وبالاسماء والصفات وتتضمن شهاده لا الله افراده تعالى بافعاله وتعرفا اليه بأسمائه والصفات نعم يعني توحيد الالوهيه متضمن توحيد الربوبيه فمن أقر بالالوهيه في ضمن ذلك انه افرد الله تعالى بالأسماء والصفات والإخلاص في افراده تعالى بالعباده حبا ورغبه وذلا ورهبه قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وجاء ثوما اشار ان محمد رسول الله اليقين برسالته اشار ان محمد رسول الله لا بد ان يتيقن انه رسول الله والحب والتوقير لشخصيه محبه الرسول والتصديق لخبره والاتباع لامره والاسناد له ولا يعود الله الى بما شرع مع الفرات من البدع ومن من كل تقليد ملوم او اتباع انما شرع محمد عليه الله قال اشارنا متضمنا تصديقه فيما اخبر واتباعه فيما امره وقل سيعبد ما عندهنها وزجر وان لا يعبد الله الا بشرا تصدقوا في اخباره وامتثال اوامره وسنن ورسله سب عبد الله ما شاء قال المؤلف بالنطق بالشهرين إقرار بمعناها يثبت عقد الاسلام في احكام الدنيا اذا نطق السام شلا الله اله الا الله وشن الله كتبه بإسلام وحق لدامه ثم بعد ذلك ينظر إن كان ان كان ما في قلبه موافق لما في لما لسانه فهو مسلم وإن كان أقرب الشرتين وقلبه مكذب فهذا هو من قلت لك من الله إذا مت ومن الإيمان بقولهية اللائتال إفراد تعالى بدعاء العبادة والمسألة فما لا يقدر عليه إلا الله لا يطرون منه من الإيمان بقوله أن تفرد الله بدعاء العبادة ودعاء المسألة ما الفرق بين الأمرين دعاء المسألة كانت هو اللهم وفِي اللهم وفِي فسما اللهم ما يسألك الجنة وعذبك النار هذا سما دعاء مصل دعاء العبادة الصلاه والصيام والزكاة الحج ثم دعاء بعده لان متعبد داعي في المعنى فالمصلي يصلي لما لا يصلي يرضى الثواب فهو داعم في المعنى لا باللسان دعاء مساله هنا باللسان اللهم اغفر دعاء لي بالمعنى بالبعد ثم دعاء لانه داعي في المعنى سائر في المعنى واضح لا احرى عنه الله صلى الله عليه والذبح والنذر والطواف والسعي والخوف والتوكل وعباده بسم الله جميع بعده ذبح والنذر والطواف والصائف والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصيام والزكاة والحج كل هذه لا تسمعني بلد قال وليس على الأرض بقعة تقصد لعبادة الله الصلاه فيها والذكر والدعاء ورحل إلى المساجد والمشاعر لو أضاف تقصد لعبادة الله الصلاة فيها والذكر والطواف طب فلا وجده إلا في مكة الكعبه الضافى وليس في الأذبوع تقصى العباد لله الصلاة فيها والطواف والذكر والدعاء إلا المساجد والمشاعر المشاعر في الحج يعني عرفه زلفهم منع هذا تقصد فيه في وقت مخصوص في وقت الحج لكن لو قصد في وقت الحج وقف بعرفه في غرة الحج أو مز ما يفهم إنه في وقت الحج نسخ مناسك الحج طيب نعم والترصي. والشطري والدراعي ونحوه. يدخل فيه طواف إيه نعم يدخل لكن بس لو نص عليه لأنه لأنها عبارة في الله ستجدها فيك إلا في مكة. ولهذا يقول العلماء إن الطواف يعني إذا عم كلك تكسر منه يعني بغير إذا غير الزحام كان طيب لأنها عبارة في لا تجدها في بلدك. طواف. صلاة تجدها في بلدك والذكر وال. جميع العاب تجده في بلدك لكن الطوافات تجده في بلدك. نعم. قال والتوسل منه مشروع وممنوع فأما المشروع فهو ما كان باسم الله وصفاته وأفعاله أو بالعمل الصالح أو بدعوة صالحة والممنوع ما عداه مما لم يشرعه الله والبركة من الله وحده والتبرك توقيفي فلا يثبت إلا بدليل. وكل ذريعة من الشرك في عبادة الله أو الإحجاد في دين الله يجب سدها والوسائل لها أحكام المقاصد ومن توحين العبادة بقاده تعالى بالطاعة والانقياد والحكم والتشريع فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرم الله ولا دين إلا ما شرعه الله وموالاة أهل الإيمان ومعاداد وأهل الكفراء من أصول الدين وشعب الإيمان ومن والى على مله غير مله الاسلام فقد هدم الدين وصار من الظالمين واولى الناس بالموالاه اطوعهم لله وهم بعد الرسل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الامثل فالامثل وللعباده والعبوديه انواع واحكام فانواعها ثلاثه في الجنان واللسان وسائر جوارح الانسان ولكل عبوديه تخصه نعم التوسل يقول والمتسمه مشروع وممنوع فاما المشروع فما كان باسماء الله وصفاته وافعل هذا واحد توسل باسماء الله يا رحمن يا رحيم توسل بصفات الله يا حي يا قيوم اللهم اشرك به ان يشرك به الله لا اله الا انت توسل باسماء الله و صفاته او بالاعمال الصالحه مثل الثلاثه الذي ينطبق عليه الصخره من بني اسرائيل توسل الله باعمالهم الصالحه و من فرجه الصخره هذا توسل ببدء والده و توسل بعفته عن الزلاه و الفواحش و توسل بامانته فرج الله عنه توسل بصيامك و صلاتك او بدعوه صالحه يدعو و انت تؤمن هذا ايضا كذلك بس كم, كم ذكر المؤلف من ايش ذكر فاصب اسم الله بالاعمال الصالحه بالعمل الصالحه ايضا في الى هذا التوسل الى الله بالايمان والتوحيد كما في الحج اللهم يسرك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الصوت الراحمين نتوسل الله بالايمان ربنا اننا آمنا فاغفر لنا قل هلا وللالفاق ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الايمان بربكم تفا نعم توحيد نعم او كذلك ايضا التوسل بفقر الانسان وحاجته كقول الله تعالى عن موسى انه قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير انا فقير الى الخير الذي يصغر هذا ايضا توسل بفقر ما جاء في سيد الاصطفاد اللهم اني أصلك بأني اشهد انك انت الله لا اله الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطاعت أعوذ من شر مع صناعة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إن أرهبني توسل اللهم أنت ربي لا إله إلا ته توسل بروبيت الله وبعبوديته أنت ربي وأنا عبد توسل بإقراره بإيش بنعمة أبوء لك بنعمتك عليه توسل بإقراره بالذنب أبوء بذنبي فاغفر لي لإنه لا أفضل ذنب إلا هذا يضافي له نعم توسل ممنوع أنواع النوع الأول أن توسل شركي كان يتوسل بدعاء الميت أو الذبح له أو النذر له هذا شرك والثاني توسل بدعي كان يتوسل بجاهه الله بجاه بجاهه فلان أو بحرمته وشخصه وذاته بدعة بجاه هذا بدعة توسل بجاهه هذا توسل بدعي فتكون التوسل ثلاث انواع توسل شركي و بدعي و توسل شرعي من الله وحده و توقيفي فلا تبرك الا بدعي النبي صلى الله عليه و كلوا والبركة من الله البركه تبرك توقيفي ما يتبرك بشيء الا يشيء الا اذا دلل. الصحابه تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بما لمس جسده لان الله جعل فيه البركه لكن من بعده لا يتبرك به. ويقال هذا من بركته إذا الشخ كان الشخص مبارك فهذا من بركته التي جعلها فيك كما قال عبد عائشه لما نزلها ثم ما هي بأول بركتكم يا آل ابي بكر من بركة التي جعلها منكم فيكم شرعت تيم بسبب عائشة رضي الله عنها لما يشت توقفت طلب العقل وتأخر جيش ولم يجد معه فقال عبد الله جزاك الله خيرا ما هي بأول بركتكم يا آل بكر ما نزل في أمره إلا جعل الله لكن منه فرج وجعله مسلم من هو مخرج أو كما قال. واعتقاد أن هذا الشيء فيه بركة ذاتية لا شرك. الشخص تبرك بشيء يقول أن هذا الشيء فيه بركة ذاتية من تبرك الله بالشجار والاحتجاج هذا شرك. واعتقاد أنه أنه سبب أيضا هذا شرك أصغر إذا لم يجعل الله سببا. وكل ذريعة إلى الشرك في العبادة لله أو العبادة في لله. يجب سدها كل ذريعه الى الشكل في العباده أو الأحداث في دين الله يجب سدها والوسائل الوسائل المقاصد نعم في الوضوء وسيله في الصلاه يحك كل من عباده ومن توحيد العباده افراد تعالى بالطاعه والانقياد والحكم والتشريع بالطاعه فلا يطاع الا الله وكذلك يطاع الرسول لان طاعه الرسول من طاعه الله قال تعالى من يطاع الرسول فقد يطاع الله والانقياد والحكم والتشريع هذا خاص بالله فلا حلال إلا محله الله ولا حرم إلا محرمه الله ولا دين إلا ما أشرعه الله أملهم قال تعالى أملهم شركاء شرعوا من الدين ما منبلا وموالاة اهل الإيمان وعادت أهل الكفران من اصول الدين وشوعا هذا من الاصول التي هاجرها بعض الناس موالاة أهل الإيمان هو عادت في الكفر وبلغهم وبعض ومن والى على ملة غير ملة الإسلام فقد هدم الدين وصار من الظالم لا شك من على غير ملة الإسلام واللي على ملة الكفر لا شك وأولى الناس بالموالاة أطبعهم لله بعد الرسل أصحاب رسول الله ثم الأمثى في الأمثل نعم أنت تولي الصحابة وأهل السنة والجماعة وأولي أهل الخير المسلمون والمسلقون على طاعة الله والعبودية أنواع وأحكام أنواع ثلاثه العبادة تكون في الجنان واللسان وسائل في وفي الجنان القلب يكون في القلب المحبة والخوف والرجاء والرغم فهذه العبودية الإقرار عبادة في اللسان لكذا قراءة القرآن والذكر والدعاء إلى الله عبودية في الجوارح والصلاة والصيام ولكل العبودية تخصر قال الخصو الخامس عشر ثمارات الإيمان بالنوهية وإفرادوا تعالى بالنوهية لو أثاره المرضية الدنيوية والأخروية فأما بالدنيا الدنيا فأولي الحياة الطيبة بتغييف العبودية وبتدوم قطع من الإيمان وحلاوته وينسي بالله والتلذب بطاعته وطمانينة النفس بحسن التوتد والاعتماد والتعلق بالله دون الأسباب وتحقيق عبادة القلب وتصحيح عبادة الجوارح وإقامتها على وجهها وتحصيل الاستخلاف بالأرض والتمكين للدين ويعقب حسن الخاتمة وأما في الآخرة فالتثبيت عند سؤال الملكين والنجاة من عذاب القبر والأمن يوم الفزع ويوم الأمن يوم الفزع وتكفير السنيات والجواز على الصراق وذخور الجنة والنجاة من النار وفوق ذلك كله قول ربنا تعالى ورقوان من الله أكبر نعم هذا الفصل لثمرات الإمام بالألوهية قال وألف وإفراده تعالى بالألوهية له آثاره الورضية الدنيوية والأخروية فأما في الدنيا يعني الموحد الذي وحد الله يورث الحياة الطيبة بتحقيق العبودية وبتذوق طعم الإيمان وحلاوته والانس بالله والتلذذ بطاعته وطمئنة النفس بحسن التوكل والاعتماد والتعلق بالله دون الأسباب وتحقيق عبادات القلب وتصعيبها في الجوارح ويقامت على وجهها وتحصيل الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين ويعقب حسن خاسمة يدي قوله تعالى من الادله على الله. قوله تعالى من عمل الصالح من ذكر نأوسها وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة هذا اسوء الحس طيب هذه ذيماء العمل الصالح وكذلك من قوله تعالى وعد الله الذين امرهم منكم وعملوا الصالحات لا في بالارض كما استخلف الذين من قبل ولا يوكلن لهم دينهم الذي صلوا لهم ولا يبدلهم بعد الخوف امنا اذا ها تسمن على الاستخلاف في الارض والتنفيذ وكذلك حسن الخاتمه حسن الخاتمه لا شك ان لهم من عذاب تحقيق عباده التوحيد واما في الاخره فالتثبيت عند السؤال الملكي هذا هذا في البرزخ البرزخ قبل الاخره نعم تبدا من من الموت دار البرزخ ثم دار الاخره تثبيت عند الملك سؤال الملكين والنجات من عذاب القبر والامر يوم الفزع وتفريق السيئات والجواز على الصراط ودخول الجنه والنجات من النار وفوق ذلك دوار الله قال تعالى رضوان الله اكبر واضح هذا نعم صحيح. قال الفصل السادس عشر الإيمان بالملائكه يعني من أصل الاول بالله تقيل قصة الثاني إيمان بالعاقبة، قصة الثالث إيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالآخر، الإيمان بالقلم. هذه خمسة أصول. الأصل أول أهمها. نعم. قال ولإيمان بالغيب عقيدة واحدة ومن أعظم مقامات المؤمنين. وهو ضرورة فطرية وعقيده شرعيه ولا يتم إلا بالإيمان بجميع ما انزل الرحمن ومن الإيمان بالغيب الايمان بالملائكه الملائكة عباد الله النورانيون المكرمون لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون على الطاعة مفتورون وعن العبادة لا والايمان والإيمان بمجمال بقل الإيمان ويجب تفصيلا في من ورد ذكرهم في السنة والقرآن منهم جبريل الموكل بالوحي الذي به حياة قلوب البشر ومنهم ميكائيل الموكل بالبطل ومنهم إسراطيل الموكل بالصور ومنهم ملك الموت الموكل بقض أرواح البشر ومنهم مالك الموكل بالنار ومنهم ثبانية دار الفوام ومنهم مقدم خزنة خير دار ومنهم الموكلون بسيارة البيت المعمور ومنهم السياحون في البلاد يتشأ تتبعون مجالس الذكر ومنهم الباردون في قلوب العباد الخير ومنهم حملة العرش ومنهم الحفره ومنهم الكرام الكتبة وأعداء أعداده العظيمة لا تحصى وأعمالهم الجليلة لا تستقصى هم أولياء الممين بالدنيا والآخرة ذو يأمرون ويعدون ويدعون وعن الشياطين يحذرون والمؤمن يستغفرون وعليهم يصلون وعلى دعائهم يؤمنون بالجنة يبشرون والمؤمنون من نظر الملائكة يستحيون وبحبهم يأمرون وبالنهي عن أذاهم يتواصلون والإيمان بالملائكة بعصمة ذمه الله من الوهم والقرابة في بالعلم بعرمة الله وقدرته وهو يريد استقامة ويقوي الصبر ويؤلم الذكر ويدرر إلى الفكر ويعين على الشكر نعم الإيمان بالملائكه هذا هو الاصل الثاني من اصول الايمان كما في حديث جبريل انه, أنه لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم والايمان بالغيب قد عقيده المحيدين من اعظم مقامات الدين وهو ضروره فطريه عقيده شرعيه ولا يتم الا بالايمان بجميع ما نعم الايمان بالغيب يعني ما غاب الإيمان بالغيب الجنة والنار والملائكة و... وما عد الله من الثواب والعقاب وما أخبر الله عن ما يكون في آخر الزمان أخبروا عن الرسل وإخبروا عن السلطة السยاء كل هذا من الإيمان بالغيب هو من ذلك الملاكة من الإيمان بالغيبassemble بالملائكه لأنهم لأن لا نراهم ولا نشاهدهم فالإيمان بالغيب من الإيمان بالغيب وأنهم عبد الله النورانيون المخلوقون. قال النورانيين لأنهم مخلوقون من نور النورانيون يعني نؤمن من بأنهم خلقون لماذا ترى السفعة مسلم النبي قال خلق الله الملائكة من نور وخلق الله الجان من مارج من الهر وخلق ما وصف لكم يعني من طيب قولوا وأنهم عبد الله النورانيون كم نصهم النورانيون هذا يعني أخذ ذوق لو قال إنهم عباد الله مخلوقون من نور من الله الحديث كان اولى من قال عباد الله الذين يعني الامر سهل في هذا المكرمون قال تعالى بل قال تعالى بل عباد المكرمون لا يسقونهم غضبا وهم الذين يعملون لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناكمون ولا يتناسلون نعم هذا صحيح على الطاعه مفتورون وعن العباده لا يفترون كما قال الله تعالى لا يسكنون ذلك ولا يستحسرون لا استكرموا ولا يفرصون سبحوا لله وان هم لا يفترون على وصف عليهم الصلاه والسلام لا استكرموا ده اساس سبحون الله وان هم لا يفترون قال على الطاعه والفرور على العباد لا يفترون هذا كل ثلاث عليه على العباد يفترون على العباد لا يفترون ثبت عليه النصوص والايمان بهم اجماعا ركن الايمان هو الركن الثاني ويجب تفصيله في موارد ذكرهم في السنه والقران يعني نؤمن بالملائكه اجماعا وان كل حركه في السوره تولوا فهي ناشئ عن الملائكه باذن الله ونؤمن بمن ورد اسمه تفصيلا منهم جبريل الموكل بالوحي ميكائيل الموكل بالقصر ام جبريل الموكل بالوحي الذي في حياة قلوب البشر ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر ومنهم سبابين الموكل بالصور هؤلاء الملائكه كلهم موكلون بما في الحياه ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم في ربوبية الله لهذا المعركةث ثلاثة جبريل ومكائل وصفيل لأن هؤلاء يوكل ما في الحياة ففي الحديث حديث السفتاح في إصلاة الليل اللهم رب جبريل ومكائل وإسرا في لأن هؤلاء يوكل ما في الحياة فجبريل موكل بين بالح... الوحيد الذي في حياة القلوب والأرواح ومكائل موكل بالقدر قدر الذي فيه حياة الأبدأ وإسراогда موكل بين نفق الصورة الذي فيه عادة الأرواح إلى نجساده ومنهم ملك الموكل الموكل بقبض الراح البشر ومنهم مالك ملك الموت قال الله الله قل يتوفاكم ولا أقول بعض الناس يقول اسمه إزرائيل إزرائيل هذا يحتاج إلى دليل ما سمي في العقل قل سماه الله ملك الموت ومنهم مالك موكل بالنار قال تعالى ونادوا يا مالك لأونا ليقلعنا ربه ومنهم زبانية الدار البوار الزبانية تقنعهم في سورة اقرا في الزبانية سندعو الزبانية ومنهم مقدمة خزنة حي. خير خير دار مقدمة خزنة الجنان ومنهم وكلون بزياره البيت المعروف ومنهم السياحون في البلاد تبعون مجالس الذكر ومنهم الباعثون في قلوب العباد الخير ومنهم حملة العرش ومنهم الحفظه ومنهم الكرام الكتبة ومنهم موكل بحفظ بني ادم ومنهم موكل بكتابه الحسنات والسيئات عن لمين ما يرفض من قوله إلا لديه رقيب عزيز عن لمية وعشرون بالحديث عاقوا عاقرون فيكم ملائكه بالليل وملائكة النهار قال تعالى لهم أعقبت من بين ذي يحفظونهم من أم الله ومن وكر بنطفة تدبيرها حتى يتم خلقها ومن بالجبال ومن وكر بالشمس ومن بالقمر وبالجملة كل حركة مستورثة هنا شأن الملائكة من الله الكون القديم خلاف لاعداء الله الذين يقولون إن النجوم يسمونها النجوم ومنهم يمكنهم بزارة البيت المعمور إلى آخرة أعدادهم العظيمة لا تحصى نعم لا يستعددهم إلا الله وأعمالهم الجريه لا تحصى هم أولياء المؤمنين الدنيا والآخرة بالخير يأمرون ويعدون ويدعون وعن الشر ينهون ويحذرون والمؤمنين يستغفرون ويستغفرون الذين آمنوا ربنا كل شيء رحمته وعلم وعليهم يصلون إن الله ملاكت يصلون إن الله ملاكت صلنا على المتسحرين وعلى دعائهم المؤمنون امين يعني الملائكه وبالجنه يبشرون والمؤمنون من نظر الملائكه يستحون المؤمن يستحي من نظر الملائكه يستحي يستحي من الله ثم يستحي من الملائكه وبحبهم يأمرون وبالنهي عن اذاهم يتوسطون قديمًا بالملائكه عصبه بإذن الله من الوهم والخرافه ما وجه ذلك ما هو يكون للملائكه عصبه من الوهم والخرافه نعم كيف يكون الإيمان بالملائكة عصمة من الوهم والخرافة؟ ها؟ هل اتضح لكم المعنى؟ قد قال بالعكس قال الإيمان وهم وخرافة. وين وين الملائكة؟ قد يقول واحد الإيمان بالملائكة وهم وخرافة. أنا أقول لا هذا الإيمان بالغيب أخبر بيه الله تعالى وخلص. فقوله الإيمان عصمة من الوهم والخرافة قد يعارضه المنكر الجاحظ بالعكس يقول لا الإيمان بالملائكة وهم وخرافة ما ما نراه. الذي ما, ما يؤمن من المحسسات يقول هذا يوم أخرى فكيف الذي قال في قال العكس يصد من يوم أخرى ما وجه ذلك نعم نعم لما يس هنا صح صح لكن يوم لك يوم هذا حق لانه يوم بالله لكن ما وجه كونها عصهم لوهم الخرافه لان الجاحد يقول بالعكس يقول الايمان بالملائكه وهم خرافه ما نشوف الملائكه انتم منهم بالملائكه ولا لوهم خرافه هذه كلها افعال النجوم مثلا فكيف ترد عليه تقول لا على الايمان بهم عصتهم لوهم الخرافه كيف ما وجه ذلك ها حفظكم ايش ويقول هذا خرافه من قال كلمه حلوين ازي احد يقول خرافه فالامام بالملائكه عصوه باذن الله من اوهم الخرافه وزياده في العلم بعظمه الله وقدرته نعم هذا صح واضح وهو يورث الاستقامه ويقوي الصبر ويوجب الذكر ويدعو الى الفكر ويمنع الشكر وكون عصوه من اوهم الخرافه يعني يحتاج الى توضيح العباره لم ترى وجه ذلك نعم قال سائرين الى الايمان بوجود الجن في ومن نعم من الإمامين الإمام بوجود الجن والشيطان وأن خلقهم كان قبل خلق إسراء مشتدي مدي على خلقه والخلق إسراء أذيعنا لما خلق الله عادم والشيطان موجود يدخل في لما خلقه ولا قبل الخروح يدخل في جسده وقال لا سلطت عليك لا لا حتى كذا كذا لا إلى آخر فدل على الشيطان مخلوق قبل خلق الانسان وأصل خلقهم مارج النيران مار مار كما نصلب الله تعالى خلق الجنه من مارج من نار يحيون ويموتون يعني الجن والشياطين ويتناكحون ويتناسبون مثل الاسم فيهم المؤمنون ومنهم القاسطون الجائرون يعني القاسط هو الجائر الظالم الدليل والله الله في سبيل الله من المسلمون ومن القاسطون الجائرون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون من الجائرون فكانوا لجهنم حطبا قال مؤلف منهم مبنوا من القاسط فمن عمل فقد تحرى رشدا كما قص الله ومن كفر قصر جهنم حطر نعم